كُلُّ الطَّعَايَا كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَاتَّبِعُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتَّبِعُوهَا إِن كنتم صادقين فمن استراى على الله الكذب من بعد ذلك فاولائك هم الظالمون قل صدق الله فتبعوا ملة ابراهيم حنيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنْ لَأَوَلَ بَنَتْ وَضَعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آلِهَةٌ بَيْنَنَا نَصَابُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن 119. ومن دخله كان آمنا 110. ولله على الناس حد البيت من استطاع إليه سبيلا 111. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين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 قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونا عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافر عما تعملون يا أيها الذين لَهَا آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ